صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لها يَوْمَئِذٍ تُحَدَّثُ أَخْبَارُهَا بِأَنَّ رَبَّكَ هُوَ خَالِقُهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ الله سميع الله لمن حمده الله الله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 أَعْبُدُُ لَمَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ اللَّهُ سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله أكبر الله, أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله عليكم ورحمة الله. <تصفيق> الله أكبر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 وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا في الآخرة ممن يقرأه فيرطى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشطى اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك إيمانا لا نفاق بعده ويقينا لا شك بعده وإخلاصا لا رياء بعده اللهم إنا نسألك إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تقديم ما أخرت يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا ودرياتنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين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 الله اكبر الله اكبر الله اكبر التحيات لله والصلاه والسلام الله السلام